سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة والعصر الوقت سيسمى الربين دحنين يتشورد الحنان قلوا أحق الوقت لعبذ المرات يختارد مخرف وذا كن يومنا دلس راح كان يختم من التسمو غف الحق التسمو الصين غف الصبر